وجيه وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمد وقد قدرته كل مخلوق، وجرت نشيعته في خلقه بتقادير الأمور، وقدره قادير الخلائق وآجالهم، وقسم ولكل شيء نهايه والعبد في هذه الدار انما خلقه الله جل وعلا ليحصل منها زادا يسير به الى تلك الدار الشيء <تصفيق> من الكرام. إن العرب إذا مات فقد قامت قيامتك فلا تشغل نفسك بالساعة فلا تشغل نفسك بالساعة Yeah. You فيرى ملائكة الرحمة تأتيه في لباس حسن ثم إن الله جل وعلا يطبط نفسه كالشعرة التي تنزع من العجيل أو كقطرة الماء التي تسقط من فن السقا قطرة الماء بسهولة تنزل فكذلك الروح تسحب بسهولته المجد خطير والناس في غفلة شغل استننا من لا فاذا صعق الناس جميعا وما ما قال الله جل وعلا ثم ينفخ في فإذا ينفخ à tomber de إذا, الشم... إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا الشمس خورت وإذا النجوم انكبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار ربطية إلى آخر الآيات فالله جدوا على أخبرنا أن كل شيء في الكون سيتحطم فشقق السماء بعض الناس لا يدرك ما هي السماء فيظن انها السحاب او يظن انها القبه الزرقاء التي ينظر اليها ان السماء قد بنيت بنيانا محكما احكم الله عز وجل بنائها وهي سقف سماوات طباق وما نبصر وما وصل العلم الى منتهى السماء الدنيا فقط وبها الملا من النجوم والاقمار والاراضي والشموس وغير ذلك كما اخبر العلماء كل هذا ينتهي ويفنى فالله جل وعلا يخلق ارضا اخرى ويخلق الله جل وعلا سماء اخرى وقد ورد في الحديث في صحيح مسلم ان الناس يحشرون كقرصة النقي وفي حديث ابن مسعود كالفضة لا يرى فيها علم جز جبال وقد اخبرنا الله جل وعلا لا ترى فيها عوجا ولا أنت لا منتفع ولا منخفض فتلك هي صوره أرض المحشر وليس للمرء في أرض المحشر سوى موضع القدمين فقط فيجمع الناس حينما يسمعون الداعي من الملائكه يدعوهم فيجتمع الخلق جميعا في ارض المحشر منذ ان خلق الله الارض الى ان يرثها تقول عائشه يا رسول الله يحشر الناس عراه النساء ينظرن الى الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر أشد أو إن الأمر أعظم من أن يهم ذلك مش حد ما يفكر الناس في خوف شديد وفي ارض محشر امور عظيمة جدا وإنما مراد فقط أن أمر على تلك الحلقات والمحطات من الدار وإن الله جل وعلا لنا البقاء نقف مع كل محطه من تلك المحطات بالتفصيل في خُطَبٍ قادمة باذن الله عز وجل تدن الشمس من رؤوس الخلال في شديد لا يُطيقون ولا يحتملون حتى أنهم ينظرون من يشفع لنا ليخفف وتلك هي الشفاعه العظمى التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم عظمى يعني جميع الخلائق ثم شفاعة عامة ايضا تعم جميع الخلائق فينظر بعضهم الى بعض الا ترون من يشفع لكم عند ربكم في حديث طويل يمرون على الانبياء حتى يصلون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم للحساب أتظلون كم يقف الناس في أرض المحشر قال الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس لرب العالمين في هذا اليوم العظيم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يا الله خمسين ألف سنة يقف الناس في أرض المحشر حتى انهم يتمنون ان ينتهي هذا الامر اما الى الجنه وإما الى النار ولو ان مصيرهم الى النار يتمنون ذلك هم يغفلون عن النار وعذابها يظنون ان النار سترحمهم او ستكون لهم ارحم مما هم فيه فيغفلون عن عذاب النار فيشرع النبي صلى الله عليه وسلم الله لكن أهل الإيمان يا إخواني لا يشعرون بهذا الموقف يمر عليهم سريعا كصلاة ظهر أو كصلاة عصر والله جل وعلا يظلهم في ظل أعمالهم في ظل اعمالهم اعمل هذا اليوم حتى يظلك الله جل وعلا في ظل عملك ويظل الله جل وعلا يوم لا ظل الا ظله والناس في العرق على حسن أعمالهم منهم من, من يلجمه العرق الجامع ثم بعد ذلك بعدما رقف في أرض المحشر هذا بعث ثم حشر ثم حساب يقفون للحساب فتنشر الصحف والدواوين وتتطاير الصحف قال الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حوسم عذب لما سمعت عائشة ذلك قالت يا رسول الله ألم يخبر ربنا جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني في حساب يسير فكيف من حوسم عذب فقال صلى الله عليه وسلم لا إن ذلك العرض خبانك لكن من نوقش الحساب عذب الحساب ها هنا العبد أو العباد على صورتين العبد أو الحساب الحساب يعني يناقشه الله جل وعلا أما اهل الإيمان الذين قضى الله جل وعلا لهم الجنان الله أجعلنا منهم يا رب فانهم لا يناقشون ولا تعرض لهم التفاصيل ياخذون كتبهم بايمانهم ويقفون بين يدي الله عز وجل فيقول رب العزه للعبد يا عبدي الم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا قلنا يا رب فعلت وفعلت كذا عرض يعرض عليك وفعلت كذا وكذا في يوم كذا يوم تبنى السراء لهم اسررنا يا رب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا فيقول يا رب قد فعلت فيقول الله جل وعلا قد سطرته عليك في الدنيا واليوم اغفره لك فيرفع العبد حينئذ كتاب يوزن في هذا الموقف العمل يوضع الكتاب في كفه الحسنات والسيئات في كفه أخرى وهو الميزان وهو ميزان حقيقي له صفة وكيفية لا يعلمها الا الله ليس شيئا مجازيا بل له كفتان فقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كيف يوزن الله أعلم كتاب العبد الحسنات في كفه والسيئات في كفه. فإن عظمت الحسنات وطاشت بالسيئات كان من أهل الجنان أو العكس أو تساوت الحسنات مع السيئات فهم أصحاب الأعراف على الصحيح الذين يقفون بين الجنة والنار وان مصيرهم بعروم رحمة الملك الرحيم. في علاه فيدخلون بعد ذلك الجنه دون مهل الاعرف في موقف العظيم الذي ذكر في سوره الاعراب توزن الاعمال خلاص خلاص ثم بعد ذلك يسيرون الى الجنه او الى النار وهو الصراط طوله هذا وستقبله.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 عياذا بالله فيوضع الصراط الذي جاء وصفه في السنه انه اضق من الشعره واحد من السيف واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس على الصراط على صور فمنهم من يكون على الصراط كطرفه العين تطرف عينه خلاص مر ومنهم من يكون عليه كالبر ومنهم من يكون عليه كالريح ومنهم من يكون عليه كاجاويد الخيل والركاب ومنهم من يمشي على قدمي ومنهم من يحقو على ركبته ومنهم من يسير ثم يقع ومنهم من يزحف على بطنه زحفا هذه صور الناس على الصغار وقبل أن يقف الناس على الصغار يذهبون إلى مكان توزع فيه الانوار كل إنسان يا خذوا من من الضوء او النور لأنه ظلام حالك ما فيش نور الا تلك الانوار التي سببها الاعمال الصالحات عملك هو اللي وبقدر العمل يكون النور فتوزع الانوار فمن الناس من يكون نوره ملء بصره إلى منتهاء ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم كالرجل القائل يعني قدره مقدار طوله ومنهم من يكون نوره ألم أصبعه ومنهم من يضيء مره فيمشي وينطفق مره فيغفر طب لمن يشهر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولذلك حينما توزع الانوار فاذا باهل الايمان يقبلون على الصراط واذا باهل النفاق لا نور لهم فيريدون ان يقتبسوا من نور اهل الايمان فقيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا يطلبون النور قيل ارجعوا رواءكم إلى المكان الذي توزع فيه الأنوار فالتمسوا نورا فيرجعون فيضرب بينهم بصور ظاهرون فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب الله جل وعلا يجعل لهم العذاب والأهل الايمان الرحمة والنور فلا يجدون نورا فيقفون في نار جهنم لا ما هو الصراط مش مجرد حبل بيتمول من عليه في الصحيحين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه خطاطيف وكمان وحسكه مفتحه لها شوكه الصراط عليه خطاطيف تخطف العدل فيسقط منهم من تخطفه وإما ان يسقط عياده بالله قال صلى الله عليه وسلم فناجي المسلم والحديث في الصحيحين الناس اللي ماشيين ناجي مسلم وهو اللي بيسرع عليك طرف العين ده خلاص يا فيصبح في الناحيه الاخرى عند القنطره فناجي مسلم وناجي مخدوش الكلام بيتخبط وتعور من السيئات التي كان يقترفها ويقع فيها في الدنيا بيطهر ونازل مخدوش عيادا بالله أعزم الله وإياكم الحالي في نار جهنم ده يسقط بأفيه. في في نار جهنم وتخطفه الكلامين فإذا انتقل الناس إلى طرف الصراط الآخر ويحمدون الصراع. يقفون عند قنطرة بين الجنة والنار فيقتص الله جل وعلا من جميع الخلال حتى في الصحيح أخبر أن الشاه الجلحاء تقتص من الشاف القرناء ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات كونوا ترابا فيصيرون ترابا ويقتص الله جل وعلا من اهل الايمان اللي عنه بعض المظالم لا يمكن يدخل الجنه حتى يقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه فتطهر الابدان وتغطى القلوب فلا يدخل العبد الجنه الا بقلب نقي تقي لا يحمل في قلبه شيء لاخيه المؤمن وهذا من تمام نعيم اهل الجنه نعم فاهل الجنه يحمدون الله حتى يفتح لهم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأول من يفتح له باب جل فيطلق الباب فيقول الخازن من يقول محمد قال أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجل ويدخل المسفقارات إذابهم يقول اما الفطراء من اهل الايمان فانه يدخلون الجنه سنة بين منازله كفاروت عظيم جدا لكن الله جل وعلا أذهب الهدد من القلوب فالكل في سعادة وفرح دائم وأما النار اعاذنا الله وإياكم منها فإنها دركات درك تحت دركة اخوة الكرام انما